بسم الله الرحمن الرحيم أخم يسأل السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا وجزاك أيضا يقول أنا حديث عهد بزواج أرجو النصيحة للتحقيق السعادة على أن الزوجة إيش هذي أحسن على أن الزوجة أحسبها صلفية وهي معنا الله حسيب وعلى كل حال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير مهما يتعلق بالزواج فهو نعمة عظيمة وآية من آيات الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به ورغب وحفى في البقاري المسلم من حديث عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزود فإن أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيح من حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تريبة يا وروى وروا مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وجاء وصفها في الحديث الآخر إذا نظرت إلي سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك فعليك أخي أن تعتني بمعرفة فقه الزواج وحقوق الزوجة، وأن تعلمها أيضا حقوق الزوج وقبل هذا حق ربها لأن تعتني بتعليمها توحيد الله عز وجل وما يجب عليها من الفرائض وأحكام الطهارة أيضا في باب الطهارة والحيض ونحو هذا فهذا واجب على الزوج أن يعتني بهذا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الرجل راعي في بيته وهو مسؤول عن رعيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث معقل بن يسار عند البخار أيما راعي استرعاه الله رعية ثم لم يحطى بنصحه إلا لم يرو رائحة الجن فعليك أن تعتني بتعليم زوجته وقد صارت إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهم خلقنا من ظلع وإن أعوج ما في الظلع أعلى فإذا ذهبت تقيمه كسرته فاستمتعوا بهن على عوجهم وجاء في الحديث إنما وهن عوان عندكم عوان بمعنى السيرات فالمرأة عندك أيها الزوج كالسيرة فعليك أن تترفق بها وعاشي بالمعروف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كريما خلقا رضي منا خلقا آخر وهذا لا يكون التعايش مع زوجتك أنت لا تبعي زوجة كاملة أنت نفسك لست بكامل بعض إحواننا يضع خيالات أمامك أريدها صوام قوام وأنت, وأنت ماذا وهكذا أيضا لا يحتمل هفواتها, هفواتها وعثاراتها أنتم تخفضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات أكمل عاقل ولادين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكم فالمرأة تحتاج إلى سياسة حكيمة وأنا أظن إذا رفق لسياسة زوجته يصلح أن يكون رئيس دولة. هكذا فيقول. طيب شيء شخص يتاجر في العقارات منذ سبع سنين ولم يخرج الزكاة. ولم إيش ولم إش يا ولم يعُد يدري كم ربح خلال السنين الماضية فكيف يخرج الزكاة هذه زكات عروض تجارة أي معذَّل للبيه وهذا فيه خلاف بين العلماء وجمهور العلماء على وجوب إخراج الزكاة لمعظم أموال العرب كانت إنما هي عروض تجار، وعروض التجارة تقوم عند رأس الحول بثمنها في وقتها ويخرج ربع الغص فعليه أن يخرج ما غلب على ظنه وعليه أن يعلم أن حول الربح أن يزكي الأصل الربح وأصله فحول الأصل هو حول رديه نعم أيهما أصح من بس الخاتم والساعة في يد اليمنى أم اليسرى اليمنى لما جاء من قولين في التعامي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تناعلي وتردني وفي طهوري وفي شأنه كله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما منقوش عليه محمد رسول الله يستعمله في ختمه عند مراسلاته وكان خاتمه على الراجع في الخنصة في اليد خاتم من فضة انتبه ليس من ذهب فذاب حرام على ذكور الأمة حلال على إناثها نعم لو في شيء آقان أيوب كلمني طيب لعل نقطي أو نهم طيب شخص توسط بين موظف يعمل في اللجنة الأمنية وبين شخص يعمل, يعمل في القسم المالي في اللجنة الأمنية بحيث يقوم بتسويات مالية في فكرة لم يعملها هذا الموظف بحيث يجعل له عقد عمل أو ما شابه ذلك من الفترة التي لم يعملها هذا الموظف له مرتبات هذه الكترة بقيمة سبعة لا فالشرط الوسيط نصف القيمة هذه المعاملة بدون أن يكملها معاملة باطلة وشفاعة محرمة لا يجوز أن يقوم بهذا العمل فهو يأكل مال حرام لأنه يأكل مال مقابل مدة لم يعملها هذا أمر أمر آخر أنه فيه قش أريضا من حيث التأريخ نعم نعم صب قال وتم الموضوع وقبض الوسيط حصته والآن هذا الوسيط يريد أن يتوب لهذا أس ويكفر عن ذنبه ويشعر بألم الضمير مع العلم أنه ليس موظف في الجهة المذكور لا شكنا بوساطة محرمة وشفاعة محرمة عليه أن يتخلص بهذا المال من هذا المال في أوج البر العام فيما ينتفع منه عموم المسلمين كالطرق والأرصف ونحو هذا يتخلص من المال الحرام لا يخرج بنية لا بنية التخلص. لا كنت صائما صيام تطوع وأكلت ناسيا فهل من الصيام أم أقطعه؟ أقطعه تكمل الصيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا شيء عليه فليتم صومه ولا شيء عليه فإنما أطعم الله السقا نعم هل يحق لموظف داخل الشركات أن يشتري من السلعة التي تبيعها الشركة؟ ويتاجر فيها بالسوق إذا كان هذا الأمر جائز هل يحق اختيار الأفضل من نفس السلعة هذا بناء على على نظام الشركة هل هي تبيع هذه المنتجات لموظفيها أم أنها تبيع لخارج الموظفين هذا بناء على ما زعلته الشركة من نظام والأصل هو الحل وحل الله البيع وحرم الربع أما إذا كان على جهة الاحتيال على الشركة وهذه المبيعات لما تضاع لغير الموظفين فلا يجوز من غشنا فليس منا طبيب يريد أن يشتغل بإفادة تخرج موقته علما بأنه لم يقم الدراسة وهو في سنة الامتياز فمن الحكم الشرعي الطبيب يريد أن يشتغل بإفادة تخرج مؤقتة ما أدري إيش مؤقتة هذا يعني إفادة التخرج طوطة عادة لمن أنهى الدراسة هكذا فما أدري مؤقتة إذا كان هناك تحيل فيها وأنه أخذ عن طريق العلاقات والوساطة ولا يجوز أن تكون بالإفادة فلا يجوز أن يشتغل بها لأن الطبيب يكون ضامنا من تطبب وهو ليس بطبيب فهو فلا يجوز العلباء شراء الطب إلا إذا أخذ هذه الإفاذة التي تؤهل للتطبب ما حكم عمل طبيب في صيدلية ما الإشكال الطبيب الضال أمله إماما بالأدوية هكذا يا إخوة؟ فإذا كان هو يتقن هذا العمل فلا بأس إلا إذا كان ولاة الأمر والجهات المسؤولة تمنعوا هذا فلا يجوز له هل لبس الجرد للخطيب فيه لبس شهرة لا ليس لبس شهرة هذا من ألبسة البلا أنهم يلبسون الجرد هذا وهو قد عرف في عرف الناس لا ليس لبس شهر عندنا إمام في صلاة العيد عندما تكمل الصلاة يأتي الناس ويصافحون وهل يعتبر هذا خطأ الأولى أن ينصر ولا يتقصد اجتماع الناس حول المصافحة فإن هذا ليس من السنة نعم يوجد في الحي الذي نعيش فيه قبة كانوا يزورونها أو كان يزورها الناس ويتمسحون بها وهي حتى الآن ما زالت موجود ولكن لم أسمع بأحد زارة فلنزيرها تزيلها إذا لم تكن هناك فتنة تزيلها وجزاك الله خيرا لا تدع قبر المشرفة إن لا سويت ولا صورة إلا طمستها وإن لم يكن يأتيها أحد الآن فيمضى من مظاهر وسائل الشيخ ذهبت أمه إلى مشعور فعل لها حجاب يحفظها من السحر وخرزه لا تجعل زوجها يتزوج عليها وحجاب آخر والآن ثابت من هذا كله السؤال يا شيخ ماذا أفعل بهذه الأشياء أحرقها أو أفكها أرشقني على كل حال هذه الأشياء التي عمل بها السحر فبمجرد العثور عليها فينفق بها السحر لكن ضف إلى ذلك إذا كان أوضعت فيماها مضقي أو رقيت أو أحرقت فانه يتم تلفها وعلى هذه مرة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكثر من الصالحات فمن تاب تاب الله عليه إن الحسنات يذهبنا السيئات صليت المغرب وبعدها بساعة تذكرت أنني لست متوضّع فتوضعت وصليت المغرب فهل علي شيء لا ليس عليك شيء بل الذي فعلته هو الواجب فصلاة المغرب الأولى بالنوني طهارة ولا صلاة بلا طهور فإذا ذكرت توضعت وصليت الذي فعلته هو الواجب عندنا شاك منطق منطقتنا كان ممن يطعن ويحذر ويزهد في كثير من طلاب العلم في بلادنا وعندما قال العلماء كلامهم كان موقفه تلزم كلام علمائنا ولزم الصمت بل اختفى عن الأنظار ولم يبين أو يتبرى من موقفه السابق وإخوانه القريبين منه يسلكون نفس المسلك في إخوانه من آخر وتحت إشرافه على كل حال ننصح الإخوة جميعا أن يتفقه في هذه الأمور فالعلماء إذا خطأوا مسلكا أو طريقة يجل أن تتفقى في وجه الخطأ في هذا المسلك وهذه الطريقة كي تحذره ولا يصلح مثلا أن نتبرأ بشخص سلك مسلكا ونسير على مسلك. لا العلماء إنما تكلموا في فلان أو فلان بسبب مسلكه وطريقته فكونك تتخلص من فلان وتبرأ من ثم تسير على نفس المسلك أنت لم ترى ما أرادوا العلماء العلماء يحذرونك من المسلك يحذرونك من المسلك فننصح الإخوة جميعا أن يأخذوا كلام العلماء بفقه فإذا حذروا من شخص لمسلك يسلكه فالواجب أن تتفطن وأن تحذر من هذا المسلك هذا هو الواجب وإن معنى ذلك أن تخلصك من فلان إنما هي تطيئة فأنت تسير على نفس المنوال وهذا لا ينفعك ولا يحسن بك وليس هذا الذي يريده العلماء هل الخوف من الجن يعد من الشرك بيّننا إذا كان خوفه من الجن خوفا أنهم ينفعونه أو يبرونه بغير أمر الله عز وجل وبغير إذنه هذا لا شك أنه يعتبر شركا إذ نزل الجن منزلة الله عز وجل في النفع والبر أما الخوف إذا كان من آثارهم مع أن النافع والبار هو الله فهذا يكون بحسبه فقد يكون معصية إذا كان هذا الخوف جعله يقع في محرم أو يترك واجبا هذا صار الآن خوف معصية هذا خوف معصية وبعض الناس يكون خوفه من قصص الناس فيكون ضعفا وخوارا ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين ذاتني فاتورة خير غير خالص فلتشهاد والسؤال وراء الله أنا أشتري الدولار من ليبيا والبائع يسلمني في دولة أخرى بعد أن نتفق على السعر فان هذا جائز لا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً مئة هناك شخصين أحدهما يريد مالاً من الآخر مقابل عمل أداه له وهناك ثالث يريد منه المذيون مالاً مع العلم بأنه يماطب الذي يريد منه المال فهل يعطيه للذي يريده منه؟ كلها ضمائر هذا السؤال فأنت تحتاج أن تعرفين الضمير يعود هناك شخصان، أحدهما يريد مالاً من الآخر في مقابل عمل الداهلة وهناك ثالث يريد منه المدين مالا مع العلم بأنه يماغر الذي يريد منه المال فهل يعطيه الذي يريد منه من يعني أعطيما طيب هذا وقتا خلينا سياخذ علينا نوع من التركيز قليلا. فأنت السؤال يا أخياني أمام ولا أنت أيضاً طيب رجل اقترب من ميته فسمع صوتاً عالي فعندما اقترب أكثر سمع مرعة تخبب زوجته عليه وتقول لا لا تسكتي له افعل نفسي ونحو هذا الكلام. وأن النساء صلى الله عليه وسلم يقول من من خبب امرأة على زوجها أو كما قال معنى أنني قلت لها أي قصوم بيني وبينك نردها الكتاب السنة ولكن هي لا تنقى لذلك ننصح هذه الأخط أن لا تعرض مشاكلها مع زوجها على نساء مخريات الذي ينبغي أن تعالج مشاكلها بحكمة وتعقل مع زوجها وأن تكون امرأة حكيمة عاقلة فبعض النساء يكون عندها طيش ما أن يحصل شيء مع زوجها إلا وتسارع بالإخبار النساء عندهن شغف بمثل هذا فأنصحك أن تختار لزوجتك صويحبات صالحات ينصحنها بالخير وبحسن العشر مع زوجها وأن تجنبها هذه الزوجة التي لا تأمرها بخير يقول لها السؤال يا أخينا أبي أمام السؤال يقول متى سيعود الشيخ أبو أمام إلى الدروس متى يا أخي أبو أمام قال إن شاء الله خير أبري تقنعون بهذا الجواب أولا هناك برنامج يبثل في الإذاعة المسموع يستضيف أشخاصا لديهم مشاكل كالديون مثلا فهناك شخص يسأل هل له أن يذهب إلى هذا البرنامج علما بأنه سيحكي قصة ديوني ليسايده الناس الذين يستمعون إلى قصتي عبر هذه الإذاعة لا ننصحه أن يعرض ما يجد من هذا إنما ننصحه في الدعاء وبيأخذ الأسباب الممكنة لسداد الدين وأن يدعو الله عز وجل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عمن سوى ويعقذ بالأسباب الممكنة في توفير سداد هذا الدين أو أن يسأل ولي الأمر أو السلطان يسألوا سدابا الدين ولي أو أو من يقيمه ولي الأمر كجبات الزكاة مثلا فلا بأس أن يخبر بأن عليه دينا لا بأس أن يخبر بأن عليه دينا أما أن يعلم على الناس فيظهر الأمر ويشتهر وفلان قد دفع له دينا وفلان عليه كذا وقصته وحكايته لائقة بالمسلم أن لا يفعل هذا وأن لا يستغطف عموم الناس وأن يسأل ذا سلطان والله مستعاف ما نصيحتكم لشاب سلبي أهل الجعاء في صلاة الجمعة بدأه وهذه الصلاة وراء الإمام الذي يدعو بعد الصلاة صلاة الجماعة جائزة وبما تنصح إمة في المساجد وهذا رفع الدعاء هذه أسئلة كثيرة الأول هل يقول عقب صلاة هل الدعاء في صلاة الجماعة بدعة؟ نعم هو بدعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدعو عقب الصلاة لا الجمعة ولا المفروضة والصحابة يؤمنون فهو بدعة إضافية والواجب ترك هذا فقيلدها في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة وراء من كان هذا حاله الصلاة صحيحة لكن ينبغي أن ينصب إمام صاحب سنة فالإمامة شرف وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا من المتقين إماما فلا ينبغي أن ينصب للإمامة من يطعاطى البدع كالدعاء عقب الصلاة وأنت عليك أن تتخير إمام صاحب سنة تصلي خلفه أما الصلاة وراء هذا فهي جائزة نعم لا. لا الدعاء يقول عقِ صلاة الجمعة لا يدعو هكذا بدون رفع يأم من المأموم في صلاة الجمعة إذا دعا الإمام لا يرفع صوته ولا يرفع يديه شاب سلفي يخطب الجمعة قد انزل من المنبر يوم الجمعة في مسجد المساجد الصوفية وقد اعتذر إليه عن المنطقة التي بها المسجد سلام الله عليه ولكنه اتخذ قرارا بأنه لم يصعد المنبر فهل إذا دعاء الخطبة في نفس المسجد يلبيها لي مرة؟ لا يا خالد ما تتخذ قرارات أنت داعية ستتعرض لهذا وأكثر. من هذا هل تظن أن طريقة دعوة مفروش بالياسمين والورود لا الشيخ مقبل ابن هادي الواضع شيخنا رحمه الله ذهب في أول الدعوة إلى مسجد الهادي يحيى بن الحسين المقبور بصعبة هذا, هذا رأسهم عند الشيعة في صعبة ذهب الشيخ هناك وأخذ مكبر الصوت ودعا إلى التوحيد وضع إلى التوحيد، فقاموا عليه بالضرب الناس قاموا عليه. الشيعة، الشيعة، وتعرفون أنتم الشيعة وشرهم. فقال الشيخ: أخذت وأنا عمود المجرفون أيضاً. مع معركة حامية. فانتصر للشيخ أهل قبيلته، وهم شيعة. لكنه حملهم الحمية الرحم، فصار صراع بين الطرفين الشيخ مع أفراد من قبيلته والشيعة من جهة فجاء العسكر فزج بهم جميعا مثلهم بما فيه بالشيخ الشيخ يحكي هذه القصة ويضحك يذكر أياما جميلة في الدعوة إلى الله عز وجل وكان داعية سودانيا من أسباب انتشار التوحيد في السودان أخبرنا الشيخ روية بن هذه المدخل وفقه الله وسدده قال هذا يدعو إلى التوحيد الصوفية حتى يغمى عليه من الضر ثم يقوم يبتسم ويرجع يده إذا قام من الإغماء يبتسم ويضحك ويرجع للدعوة من زل. يا أخي لا تتخذ قرارات لا استمر في الدعوة وطالما أن هذه المنطقة قد اعتذروا لك فإن شاء الله تكون المحاضرة القادمة ربما لا تواجه فيها الصوفية مواجهة واضحة فلتكون حول السنة والتحبيب إليها وهكذا شيئا فشيئا تكون حكيمة لا تتخذ قرارات ولا تكون ضعيفا فإن الدعوة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى صبر عظيم العصر إن الإنسانة لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. تعال يا يوسف افهم تعال. بعض الشباب لا يحضر دروس صلاة العيد. الله يهدي. بحجة أن يقول عليكم بالعلماء كلنا نقول عليكم. بالعلماء. لكن ما في علماء هنا ماذا نفعل ماذا ستفعل عليكم بالعلماء لا شك أن أصل التلقي من العلماء من كتبهم وشريطتهم وحاضراتهم ثم الأمثل فالأمثل من طلبة العلم الذين عرفهم العلماء ودلوا عليهم وأرشدوا إليهم يا أخي لا تضيق على نفسك ولا تحجر على نفسك العلماء أليسوا يقولوا لك أدرس عند طلاب العلم هم أنفسهم يقول لا تحضر عند مشايخكم هنا فلا تقع في عمت وتحرم نفسك الخير وتكتير سواد السلفيين لا هذا ربما الحامل عليه الكبر نصر الله معافينا وإياك أنا يقول عليكم بالعلماء ما علم أن هذه البلد لا توجد فيها علماء وطلبة العلم هؤلاء يعرفهم العلماء ما من ننصح الأخ أن يقبل على هذه الدروس التي يلقيها المشايخ طلبة العلم ويستفيد منها ننصحه بهذا فبعد فترة سيندم إذا رأى إخوانه قد استفادوا وهو لم يبرح من مكانه بعد هذا تلبيث خذ من إخوانك المشايخ طلبة العلم واستفد منه وقد عرفهم المشايخ وأرشدوا إليهم هذه نعمة عظيمة فإذا ذهبت إلى العمر فخذ عن العلماء نحن وأنت نأخذ عن العلماء والحق أننا والله لسنا لهذا المكان هذا أمر نعرفه ونقوله دائما مرارا وتكرارا لكننا نشعر بأن الأمر متحسن بأن الأمر متحتم اللازم وإلا فنحب نحن وأنتم أن نجلس عند العلماء بل والله نخدم العلماء نحن النعالات من أجل أن نتلقى العلم ونتملق إليهم من أجل أن نستفيد منهم هذا الذي نريه لكن خلت الديار فصرت غير مسودين ومن المصيبة تفرد بالسؤدد كما يقول سفيان وهو إمام وكذلك أيضا لعمر أبي كما نسب المعلّى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا قشعرت وصوح نبتها رؤية الهشين فلسنا ندعي علما ولا فضلا لكن هذا جهدنا هذا جهدنا نحن نخاف عليكم بابتعادك هذا عن طلاب العلم وعن المشايخ أن تخرج عن نصح العلماء أختي معلمة في إحدى المدات وإن تقود السيارة بمسافة واحد كيلو من المنزل إلى المدرسة ما حكم قيادتها للسيارة اختلف العلماء في هذه المسألة من حيث تقدير المفاسد والمصالح فإن قيادة السيارة بالنسبة المرأة تعرضها لمخاطر من أبية السفاة ومن خروجها لحاجة ولغير حاجة وكذلك أيضا قد يحصل عطل للسيارة في مكان ولا يكون آمنا فيجرؤ عليها بعض الرجال وأيضا يطلق عينها بالبصر فالأمر فيه مخاطر ومفاسد فمنع جمع من العلماء منهم اللجنة الدائمة وعلى هذا الفتوى في بلاد نجد والشيخ الألباني كأنه يجيز هذا بشروط هكذا يقوم لأنه يقول أن المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركب الحمار وأهل السيارة أستر للمرأة أو الحمار ماذا تقول أنت السيارة نعم فعلى كل حال الأحوة للمرأة لا تقود السيارة إلا لضرورة كأن تكون إمرأة أرملة أو إمرأة مطلقة لا تجد من يقوم على بنيها عائل يعولها فقيادتها للسيارة للحاجة نعم صوت الإذاعة في المسجد سبب خلاف بين الشباب على مسألة الصدى في الصوت لا ينبغي الصدى في الصوت التردد هذا لا ينبغي لكن ما أظنه واضح هكذا في صوت صدى اخوة في ال احنا ما سمعنا هذا الصدى هل الصوت في صدى وهل هذا يكون سبب الخلاف يكون سببا للبحث العلمي هذا جيد ننص إخواننا لا تكون كل الأمور خلاف لا أما البحث العلمي والمذاكرة في هذا والوصول إلى معرفة الحكم هذا أمر حسن هذا أمر حسن أما الخلاف والتنازع وعلو الصوت فهذا منكر ما حكم التسمي باسم طاها طاها هذا ليس اسماً من أسماء النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم بخلاف من تشر عند العام والحديث فيه ضعف هل يجب على الرجل أن ينفق على الزوجة لأبا فريضة الحج لا لا يجب عليه لكنه من حسن العشرة فإذا كان لها مال وجد لا محرم فلا ينبغي له أن يمنعها من الحج يا أثم إذا منعها من الحج وعندها مال وعندها محرم وجدت في بيتنا سحرا فاتصل أبي بشيخ، فقال له ارميه في البحر. لكن يا بيت، وبحثت على عن صحة هذا العمل فلم مجد. فبحثت على الجواب، فظهر شيء غامضين، فأوجدت الجواب الآخر ما صحة هذا العمل. على كل حال قد قضي الأمر، ولبي أخبرتك في علاج هذا الأمر هو الجواب. طيب عبد الرحيم بن أخينا عبد الحميد الظروب يريد أن يقرأ عليكم اللامية لا بأس يتفضل وبعد هذا يا إخوة نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ونشكركم على حسن الإنصاف ونسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير جميع صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يتفضل الابن عبد الرحمن يا سائع منهب وعظيم بالسطنقا